إن الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هدية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihü wa vaman tabi'ahum bihsan ila yawmiddin Ema baad Aime besed ja ne tafsir ki quran ka kerim kaaha Dersi gein aabohun no rabbi labana aayet de kurba ta'naada min surat alhujurat Aala Allahü tabaraka wa ta'ala يا ايها الذين اؤمنوا حقرتم ما ينزل الله يسخر قوم رجلا سيصل من قوم ركل عسى والا لرك ان يكونوا الى النفضان كو اليسا خيرا وك خير منهم من, من, من السافرين كو اليسا ولا نساء دومر اساءوا الالكاءوا حقرا خيروا وكا خير بابن منهم من الصاخيرات كو وحقرا ولا تلمزوها ايضان انفسكم نففالكن ولا تنابذوها يسبو ضواكن من الالقاب مينا سيالكم بيصل اسم ماعيا المقصوص بالذن وحال لحيبين وخمان تلوشيه الفسوق وفاسق نمو بعد الإيمان إيمانك كبه الحال حاله ماك حاسوه هذا ومن لم يتمخفك أنك تردتك من هذا المذكور انت سرسوشيه حمان ته فأولاك تردتك أن تردتك أنهم الظالمون يجب علي منها Allah subhanahu wa ta'ala wuxu addomadiisa kareeyay dadka in oo arko wakhali dawlugu oo qofka layaso oo ama dalasho yenna sax lagu yaso ama dhaqala waxay tusay qofka wax kiku kuira canada عرف wa dadka la yaso iyaga xaq oo marka lagu sheego la qaada diido nabigu XC sallallahu alayhi wasallam al kibru badru al haqq wa qamdu an nas kibirku waa xaq oo la qaada diido iyada dadka oo la liido oo la yaso marka لا يسخر قوم رك يسا يسنو الليدي قوم ورك من قوم رك يسا يسا يسا يسا يسا عصا وعلى الكاء أن يكونوا إلى النقدان المسخور به كوى اللي يسا يقول الليدي خيرا كوى كخير بذن منهم من الساخرين كوى وحيا السا وحا بيع ilaaybtiisa laga jicin yahay adiga ilaaybtiisa uu ka weeyahay sidaa saabi karto marka nasiib darro ku dhacdo ayo ilaaybtiisa oo qureen ega aqira la keenay madama oo ay wax ay yihiin ولا النساء دومر ما ييس من نساء دومر كلا اصبروا على الكا يمكن ما الى النقبان المصخور بهن قو لا يسو لللي ديه الحمد لله كخير بون منهم من, من الصاخيرات ويصن كخير برق وعابك ترتقو للي أي الأخير، لا أخت المنى إلى الإسلام أن تكون مؤمنين مؤمنة في القلاة ولا تدمسوا إلى الإخو소 وما أ Ashbin إننا أست loهم واحدهم بأنه يقولون أنك سبմ نؤمنين المنون يكون ذلك بعد ذلك إنهم يقولون أن تؤمنين يقولون أنهم لا يقولون إلى الإخو type ولا تدمسوا ال ولا تنازعوا حيث سجدوا طاقينا بالالقاب المناساكم مناص فكفار تحل وحوين حيث سجدوا طاقينا بيس واحد بلايره ابي الاسم مرق المقصود بدم وحل بلا عين اولى واخيه الفسوق wax weeyaan dadka u dhawaaqna naynaas iman tu sayda fiis tu sayda iman tu sayda wax weeyaan ha u dhawaaqna dadka ma banana xaranwi baadal iman iman kas baadal iman iman ka ka gal hal umaghas haw qafqita tiner ka mu'miniin maqdeen oiree rumayeen wa shay ka qonol le diidi hadaba dadka in badan ayay masiibado ku dhacada dadka dad ayaa soo leedo midabka ama muqaalka ku yasa ana ku yasa taqala lamte ya faqriga ama talaasheeyan nasab ayagu isku aabiyay hooyo nabi قوف دا و خوساماي يالله ما اسكو ابي هو يا نسبد كوكلافانان و كتب بيي ابل شيطان وحييس ويي وحي شيطان ارناس ماركا دد فالرماداما يكون دها اله الطابات اي نوغييري وما لم يتقوف كنك توبد كينين وان كتوبد كينين هذا اي من هذا المذكور و الله الصور شيغي اي بابي سبعه اي بَتْ كُنَ لِذُ تَتْ كُلُ وَجِيسْ كَيْسُو بَتْ كُنْ مَغَا خُلُ لوغُ دَوَاقُو فَتْ كَن كِدُ وَمَجِرِ فَوْلَائِكَ بَتْ كَأَن تُدُكْ كِينِي وَمُضَارِ الْمَلَائِكَةِ ظَالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ظَلَمُوا حَقَّ مَيْرَا إِخْتَرِبُوا كَفُّكَ كَثِيرًا إِنَّ بَعْدَن إِن تَصْبَلَنَّ مِنَ الضَّرْمِ مِرَآةَ إِنَّ بَعْضَ ضَمِّ ولا تجسسوا بكنجسوا سنيرا او ارتو ده رادينينا ولا يقت بعضكم جملكي وحمان بعضا قبل ككلاء اي يحب من تجي اليه اعدكم لني من كمدا ان ياكلوا لحما عطيه ولنكيس لبكيسه ميت ولاكيس حالا ويمد ميت ا طابن طيب فكرتمه هي مكيس ونطوا كاتر النفط siyaasoo kale way xanta walaalka aad xanta wattallaah allah kabara innaa allah allah tawwab wa tawbad allad bana u toobad keen rahim wa allama haris bawq qabab ka toobad la noofra donada ul furay ilahi wa inna subhaana wa ta'aalaa wa bacriaysan tan ka inta oo calaadu ay kaga laabato wa malaha beenta we tuhumay qofku galkay u tuhmo yaa marka damrinnin ki lahas ki si tuhma gabadha waxa uu kullay tagaa ninku wa tuhmay ku ku ku wa halkaas uu gaarsiinaya waxa soo qan waa shaqada shaydaan wey laantumaay hebleeyantumaay hebleeyan ku tuumbay saas uu mareeyay calaw inuu yahay waaysta qarkood waxa ay ka الشيطان يقولون وحانا هي حاو وحانا هي فاضونه وحانا هي عيسي وحان وحانا هي جيدي وحانا هي فارح مارك فارح هي السحرية جيدي هي السحرية حاو هي السحرية الشيطان عرض الشغلية هي السحرية مينو داتك هي الشيسية هي هذا سيسود رائحة مارك إراده والشيطان ساقعده ووحق لك ماهو أقلتو حدو إله إذا ما يسيح وقفك المسلم كأولي بأوك كرهته وعلو سيبدي وليه ما هبل هبل هبل مننا. ما لا باشو كومسكو استا كانو ابا دكتور اسكوبيرا شاغي سي وكت ادور وركي سيارتها شغاكه او اريان فابا وكتهي لي بالا كارا هاتلاي هيل هيل هيل كارا الشيطان ككرا هادو هيل غورغي سيوجيرين اه اي هويا الشيطان كا وحيديسا صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث وهاني من كيك ديجا يا ملاحة ملاحة ومتك بيان ترغب بطن بيان كيما دوال مليئو سكايلاري اما يا أيها الذين دادك آمنوا حقكم ايهنا اجتربوا كيف هذا كثيرا ان بطن انتاس بطن او من الظن الملاحة ان بعض الظن الملاحة قبل كميدة إثم ويدنبي ولا تجسسو أجاسوس او هباربار منا قدتك إيبهو به الرابي ليه ولا يرتب بعدكم قبل كيو سنحمن البعض من قبل كالك تجسسك يرتبك إيبتهو به الرابيو والدنوب ترميله أبوك وعيد أبقنا وكسو أراري وحال الهدى قفك مؤمنك إيبتي سينو كن سينو وقت قليو إيبتي سوكا طوبة كنو لكن قفك بدك كن مشكور واقف ايه تي سسو هل ما معي واكلم ولا تجسسوا تجسس كن وحا والبحث عن خيوب الناس انتظرنا التجسس وحل استحماله في الشر وقف ايه تي سيو خمنتس ان دوي حيث شاتوا سنينا بك ايه تو دي خمنت توه الرادي منا وحرام ما بنانا كل يخذا ايرفقكم <تصفيق> مشغول اره وقطرتكم ولا يرتضي صنع حمان بعدكم قبلكم بعضا قبل كلك قاركين قارك كلك يحمن تم الى الله و سبحانه وتعالى و قموا ريريه دموي و كلائر تكملتها كاسه حمط حمط لما بين صلى الله عليه وسلم اصدق يا عديي وحلوه جيده الشيك هل حالي وطبطلا محمد تيمك لري قايمن افتراغا اه بطبطلا المكر يقانين حنطه يا افتراغا حنطه نبل الويديه صلى الله عليه وسلم وحال يا رسول الله ملغي حنطه ما هي تهديسه المدي مروخ يذكرك اخاق يكره حنطه الله لا يراقب ولا الك او مسلم واو دي ساق واصاص ادلوا واو او غلانساس لاشه صرفو دي صراي نفاشا يكتوي marka asaleeri afaraaita in kana fi akhi ma aqulu kawran rasulillahi wal kay hadana ka bi sheegi eh waha an kutima ma uye nabuhi ri sallallahu alayhi wa sallam in kana fi ma وحاق كالشياء إذا أبدو كسي فإسمعين وحماق وحماق حماق وحماق وإن الله يكون فيه ما تقول فقد ذهت وحاق كالشياء إذا أبدو صلق كسي فإسمعين وأقول به الأمر أسبوع الوحوكي الكبيرة ونبي قال صلى الله عليه وسلم حديث كابد داود كوهو يري ومن قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله رطبه الخضاب نبيي صلى الله عليه وسلم قف, ألا قف الله قف قف مؤمن اكشير وكان كسومين وخصرهين كلشي واغا لو ليه لو ومثيب وافاس ورتو وحاين وركلا وكير الله رطبه الخضاب عر كاهل النار كتقول قرى اي الى هذه حتى يكره عما قال الهو كقر بحوه وي اه وي وي الىو كقر بحو ادونك لا قر واحد سمي كتا قف انتو طوط كائنات رئيسك كي عف اه قف انتو طوط قف الى كنسك كي عف لكن هادو بنتو ماله مفجر بحضر ذات لما تم أنت وأقول دماغ مالك وحوصا معينها ذات كنت المانت وقبين أمورت وحوصا معينها ذات كنت المانت نواحمت حمتنا ومن كدائر حرام إنت حرفك والقيمة محرمة بالإجمع حمتوا حرام وأنا إجمع أمام القردن روح إلى الله قلاف أن من الكدائر واما على من تاب احدا القاومت الى الله وهي خلومه المسلمين تايسمسك قرافين حمد ماهم سقائرت والذنوب كبائرته والوسقات النغوغ ضافما صرادان تكون النغوغ ضافما سؤات صنت النغوغ حق الادب والذنوب ونارته ان مقورته هو صوغه صلى الله عليه وسلم وكتل ما ما بدك بدك انت باب ان ايمانك قلبك غلي اي افكم افكم مسلمه ما بعثنا سبا صلى الله عليه وسلم حديث ابو داوود وري من حديث ابي برسه الاسلمي غراصك يا معشر من امن باللسان ولم لا تطقوا بالمسلمين ولا تطبعوا عوراتهم فمن يطلق اوراته يطلق له اورته ومن يطلق الله اورته يفتح له في بيته النبي الله عليه وسلم قدره كما قال عرّبك حق كرمه يدي ايمانك قلبك ودينك وطقم مسلمك حمنك اه كرهني ان اوربك كرمه لكن ان ايمانك قلبك جرير اسكداي حنت اورى وضط المسلمين طيعهوده ادره ايضا كهره دفقا طقا انتودا يخوربيدو كو مشقولين راديه الى هيدا خوربي صراح راخو صوف بنان تصوب ليك اوف كي الى هيدا خوربي صراح راخنا الى هيدا فضيحيه قورجي حتى سبب كو سوا وريداسس دريد وها الىده ويء او الىه لوغو تقروبا وا ان حمان سكدا الى حضو حنطته عدا ضوبو حنطته وها رغين الى جهنم انت الى او عديات بابر ما الله عليه لو الى ابو السجادي دوم حاجه النبي قال ان صوم صل الله marka marka sirha ora illadina yaakuluna al-luhuma al-nas wa yaqauna fi a'rabi kuwa wadabki dadka wax ka sheegi jiray irdigooda ya sharafto dadka ku had gudbi jiray marka waxa shaqo laga dhigtay difaaca dadka musliminta qofka fi amanama garay kale aman dadka maanta joogana waa in ay ogaataa qofka ha xamna dad tira hado koow waxa shaqada ka وصاحبات المية ورموكيسات المية ورموكيس المسلم ماذا؟ كتشف منكر كاريس كتشف تارسلح كابي بميدال وحد لها بحي مالين تقيام ووشيكا كالنارت إلهي مكتب فعل نبقى نيري صلى الله عليه وسلم حديث كالترميد من غد عن عرض أخيه بالغير غد الله عن وشيه النار يوم القيامة قف الله قف مسلم قف حمانا أم لتشوكي kay eriyo yuradoos kay daqofumse ka walaalka xaman war walaalka waxad ku sheegayda ma hanay ka daa wixii bismaannata qiimaha ilaha nafta ka iliye bal malagab allah il saarada malak shaqada oo aqofta sunu nafta ka ilani wadaa wuu adunk markuu joogay shaqada dhigtay mu'minin ta'ir dibo ilaa riyo on nabigayna suuban sallallahu alayhi wa sallam hadith ab daud oo wuriye قفك ضدك قف حمانا منافق وحطنا كتل من عجيزك مد صلى الله عليه وسلم عيري قفك كإلالي قف, كا قف مؤمن المنافق عبيني بعث الله إليه ملكا يحمي اللحمه يوم القيامة من نار يجهنم معلمت قيامة إلهي ملك صدر هدوكي سبك إلالي النارة يجهنم ومن رمى مؤمنا بشيء يريد شينه حبصه الله على كسر يجهنم حتى يخرج مما قال نبي روح يقول الله عليه وسلم قفك قف, قف مؤمنة كعبية شيء وصاف وصاف وصاف سيقول الدورة يقول قفك استطرين نعان وقف فلق وقف عيسان ونقضو إلهي وينبومده جهنمه كورك إلهي قوحة بصمالة قيامة إلهي وكاربحة وكاربحة وكاربحة مرادو منتين آقنا ميلو قاربحة مالك وعنين آك أخطر حانتو ومضان قفك كا مؤمن كايرو كا أغيادو إلي تألبابكي جهنم ان العلم هو وحي شيغان حالهه غار اه ضروره امس يا مصالحته تيرته لو وانا مخذ امام نووي وكل شيغي تيريه في ابو صالحين حافظ طلاب كشيغي حمدي بن تجيهي لما استوفك او بنانله سبب تو المصلحه خيران ان لا غيرت تو كشيغي حافظ تو صالح شرحه التعديل صاحب بارا ضك اسو الى كلا شانبيه ختان لا كلا شان دين دي صحيه دين فاسله كلا الله عليه وسلم وحا لوو دخباي حديث بين ابو وان سميه ريد لهن ودك كذابين سميه او فو تشري وحا لوو و خو بذلك لير كغاوي وهو حدا لاغما تادا كرو قف خاص و فهميريو حدا لاغما تادا كرو قف خاص و فاسق وحدا لاغما تادا كرو قف خاص و قف كل شان دين فلاغو غلاامين شرخ يال لكن الله بن علم جماه ذلك وحويا علم قايته غاراي امانته قايته غاراي ورعنمه واحد ويرتقوا ذلك يا كغارين دفتاسه اسكرك قد او وحوان علمي وامانه ورحم يتقوا كسي فيصون لكن قف يرى اسكر باه مسكين اه وصفات هلم طلعين شيطانين متوح يولو وشكعن يلب كولمره او يراد شخص ديان وواضح شغله يرى ده فرحه قويه واعمل وين ومركي بنانيت وروح سوغليه فمن زين الله سوى عمله فرح حسن أبتا شيطان و قريه امنتي سي خما وراك توسي شخا ما ذاكل شخا او صلاه قد فرضوا فرح لا قالوا و كدبا طلبات او اي بنانا تنا و نصيحه قفا قلت تصلي هينا اللي شيكوا ربا ايقور هبل غبر و سو دون ما لا سيكر غدا وهي دين اما ويركي وهي دين غدا سار ربا حالكده كوار وحا اد كغت انك تشيكت واجبك وحان لا في ضمانه مرقه نبقى أن صلى الله عليه وسلم وحا أتبت قبل لديك رفاضنا بنت قيس لذلك ناسوا بضلتك معاوية إيو أبو جهن رسولك اللو إيوه نبوه كير أما معاوية فسعلك وحظا ينشير مسكومة فرطة معاوية كما نحن تيب منك ويولي يوكو بغض سعسكو الطالقة وإما أبو جهن فلا يضعو عصاو عن عاتق أبو جهن أشكرك كمدر فإن ديار أتعو ويحرق وخادسي مرو وااتلكو تاديلو ويديو وخاد كورتي منك وانا شكر جربت يديو على جو الديو واحد كورتي وانا شكر شركات دارنا لا شركات ربايغه ورينكته قفقه قف قف وخاد جو الديو واحد كورتي حق على كادئ لكن انت وقصر لحقني نسيت كل شغله طال مستحق للذهلي و واحد واحد هذا الوقت بينك شيغي واكو ضمانت حبلنا لي كان افراضنا واستعانه قف كان ودنك دروغدو كينا زيندو فافيا شر وضا ادي وحا وكته ويلي قف خت كانو شيغي قف كان شرطان ودا وحم ربما حيله ممكن تتسكر لغسوري الاوي اه ارنت قفقاساسيراس اي قالو شخو فوق قبا باب الشاغل بسراد او جميل اه وعر انت شنا ارنت لي حياتنا والتعرف قفق انت هي لها هي الواقومه في بدارته ده وها نخدمو بدارتيس او بلان حتى سكر هذا اللي هو غري سكر هذا اللي هو غري سريه هو مره خلاص لكن دوكي غير ما يربا hadbi markasi lagu qabto la waanyo calaamado yeelay ta'arufa leedahay ta'arufa ila qabto bishli ila sa imam noo ku sheegay ee riyaal saaliheen laakiin hal ilmu imam noo wiib baraa baraytiyahe shaydaanku marayti kawaa iyo ma meeshu ku jirno meeshu u galinaa leey liixle tamat ولا يكتب ولا يكتب يصن حمان من بعضكم ذلكين بعضا قضل كالكله اي يحب متهيئ يا حجكم قفر كملا ان ياكل اين لحم عقي ولا الكيسر بكيسه نحن نقول لك افك و لاك انا تحنا نولي وعلمت و لاك انا من تهلبك سوما يدعوك و لاك انا كاسنا رأيكم انا و الله بي استعرالي و اطف الله الله كبابا ان الله الله تواب و امت و بالأقبل رحيم و الحريص قال تعالى الهوحي يا ايها الناس بضان نكر ارنت مهمك اوبراني جنت و بحامد ايه دوران حانت قفكو انت أبنو الشهيحة حتى كور كاردعي وإن أنت أطلق ترولا له في عسل إلهي نعرض طوامت كنت فاسويتش الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه في إرد في إرد أو مال فليستحله منه فليتحلله منه قفكي ولا الكسلمي أوحوالك حيا أما شرفتي سواحك الشيحة انت مامتا اتوكو ادو يده حكا عففتا البضاء اوه حكا وحوه يحلال نغضه اما حولي ساسيو اما اعفا هل... ايله حدوه حمتا وعرت اي طاي اعفا ايله العين قبل ايله ضد وحاتي لأد حساسياته قدر اوه حداد انت ذكرت اكتر كدو دكا مسلمين انت ولا لو اكو حمتا اعفا داتر واكو عفنه قفكا ساسيو اعفا ايله انه سكا لدني وكا غب وحطر وحطر. وو وو اللي عصادها ضو لكن تط واحد الى حساسينه وحط او وافحت اني ما دي حمت ووا وصي كركره وكاست او ساسو لي كانوا واير هذو اتت حطاط وشيت وكذب طاط وشيت تو وكذب الهي شراب طرب كير نشأت بلده وشقه هناك وشقه قف حماله <سؤال> يطار التلتحين وحضع إليه موسيقى حفظه اللي هتضيع فساق كس يدرانه داده وشاقته شرعه فساقه معه هلو ماذا قبل عصاس حافظ كنوه اعطيني الشيكة التلسيح يا أيها الناس الضضب إنا أنه خلقناك وإن أبور ميء إلهيني من ذكر المطلب أيام من كعب الرأي وأنثى مثل وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً مِنْ قَبِيلَةٍ شِحْرِيَالٍ وَقَبَائِلَ قَبِيلُو لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وَمَنْ كَانَ أَتْقَى فَقَدَّمْنَاهُ عَلَى الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ, الله عَلِيمٌ بكل شيء خَبِيرٌ وَمَنْ حَقَّقَ الْقَلَقَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُوَ نُورُ شِغَيَة إِنْ كَأَبْرَيْضَتَ حَلْ نَفَس وأن النبي الله آدم نبي الله آدم ما يقول كعبه ريح الله كنت من الضتكالك لابده دائسة أصلاوه لا دائسة أصلاوه كنت إليه يقول كعب الشعبياء يقبيلوه شعب كالصوماري شعب كالسودان شعب كالمصر شعب كويت قبيلوه إن كان الشعب والله مالده قبيلوه قبيلوه إن كان أصوص ترصيه كالقيقين من قرآن waxana loogu tala galay oo kaliya aqil la suuban oo qofku mesarkiisoo yaqaan cidowd xalkiisana yeelay cid waxa uu diyada leeyahay ila diyada qaar waxa ay qabiilka Ilaahay saaray oo diyada khadca inay qabiinku saaray qabiilka lagu اما دッカ شرفت واستقامت اللوازم العافيه وهي شرفت واستقامت حد اصل كان خلي يوحو كل سريان وامور الدينقه قفكي قفك الله كان بقينا كرامه يسديه قفكي انه عاسيه اصغا الله التقوى بما هنا الله وحي الله قرمت كهر إنه وحي الله صفات الله وحي الله قصه بانته صفات الله نحن نعيبه نحن نعيبه يا أيها الناس الددو إنا أنه خلقناكم وإن أمورنا وإلهي منذ كرم نطلب إيوه وعنث ومثل بديبان إن كابورنا وجحلناكم وحن نكوية من شعورا شحبيا إيوه وقبائل قبيلو لتعارفوا إن أبسكوا غراتان غرات أنا إنك قيام إن أكرمكم كان إنك قبوك كرامة بطا إن, كرام إن, إن إلهي أو إلهي أو. الله يلأتكي سأتقاكم وكان إنك قبوك تقوى بطا أوه الدولة إلهي أول إلهي وإحي الله كرمي كفباد وإحي الله أمره إلالية إن الله إلهينا عليم ومدعه أقال شيء كان كباقا إيا كان كباقيم هو أعلم بمن اتقا سكايا قانا متكباقا خبيره ومدعه أقاله قولمتا إذا كان يبدو مدعاً ويبدو مدعاً نبقى صلى الله عليه وسلم حدث بخارك مر كيلاً ويديني أي ناس أكرام بطاق ياءه كرامة بدن أليم نبقى صلى الله عليه وسلم وحير أكرامهم عند الله أتقاه بطاق كنقو كرامة بدن إليه يكتئس وكوه الله كعب سيمر مر كيسير ما ينسى أنه يديني كيسير يديني مركازي رفاعكم الناس يوسف نبي الله ابن نبيل ابن خليل الله. دي ابترس لييرهدو ايغون فيرو قتوقه وها هو حقا نصر يوسف خيل اسق و النبي ايفن النبي هو الله بارك الله ابل الله طال النبي اسحاق ابل النبي وتقول لمتكم سوماچي ماركاسه اي تاسنو كان ويدين كان سووش عربال ويدين كان سووش ما روخي خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقه وعوياان ددكي ان كو خيار سنا وقت الجاهليه قالده ادهيدان او وحوان ددكه دي سيالكا habeen islaam kala soo galeena markay diintii la kaama ayaga u sareeyo oo sifaad suu xarro qofka ilaahi ku aqoorey waa arin aad u qiimo badan hadday heeso alla ka cabsay bay sala ka cabsay waxba qiima yeeramo hadith iyo ayad daas iyo hadithkees al waa ilaahayin hadis tii aayadihii waxay tusayaan baqooqo kala sharaf badan yahay waqtawa is meti fukafa akal oo la yare wa qofkan qofkan kufumaan iyo qoladan ismagurseey haasheer ku waabiyo hooyatiina isalkina takha takwa badan oo kala sharaf badan oo aa dadka gawal dibaad daday bixmareen magab arbtor la yaabeyda waxa weeyaan gabadha soo guursade gabadha xiddas ma nugu seeciyin nagu magbuursan halag gooyo qarar way kili way kili ayta magbuursan ha hayna واعرضنا لك قصه ثانيين حاول يمين بدون سميت بحرف قباضه قبر الشيخ خلاصوا المسلمين ايي مقدير ما رضوا ان يسقوا كفرا امام قرطبن عاد غدره وغدره ادله بدن يتسالوا بدن الصحابه كاني marka isku misba guursana wa iska kibir xaqiina ma Taala Taala ila wuhira qalatil ahraab wa ribbihi wa hira bin aamana wa humaymin qul hatkutra subane ولكن قول طه اصلا ما والحال ده لم لم لا يدخل الايمان ايمان كونس غري في قلوبكم قلبيالكين وان تضيعوا الله الله ده ده ورسوله ورسولك سا ده لا يليتكم ان كن نقصان ما من اعماركم احناشي ما حالكم دي شيء او احضر الله الله اغفر ومد بطف الرحيم اللهم حيس إنما وقع ماهم المؤمنون مؤمنين تام الذين وقعوا امنوا حقا المؤمنون مؤمنين تبت ته كاملا كا الذين وقعوا كا امنوا همين بالله الله والرسول رسوله همين ثم ماكرهم همين كغدا لم يرتابوا عن شكين وجاهدوا جهدين في هذين باموالهم اميال الكود وانفسهم نفافيال الكود في سبيل الجكال الكود هذه أولئك كواسهم الصدقون ودك إيمانكم لكرر الشيخية كل أحد قلت رسولنا تعلمون الله اللهم يكبر أيضاً بالدينكم دينك والحالم يكبر الله, الله الله يعلم أبيه ما الذي في قلوبكم من ما ما كان في السماوات على ريالك إيا وما كان أبيه في, في الأرض للك والله الله بكل شيء وهو البادا علي من وأمده قلبر للمؤSi ح brasile من والنبي لم fodر إلى الأسemit أن أصل ميش من الإسلام racam الوحيد يقول 예처 هزال الله من تقدم إسلامك بإسلام الإسلامي هي أنradeصل فإweit play علي الله الله من الأكل yesterdayigi وریں أن, إن يدونكم يرون انهم هنون يرون كو قال رسانا للايمان ايمان ويرون كو هنون اي ان كنتم هداتين صادقين كو ورون شيغا مؤمنين انتم كر شيغا ان الله الله يعلم ويجهز السماوات والارض والله الله بصير وامط بما تحملونه وحد تجري البردية أيام تنبغوية صلى الله عليه وسلم أي وحي لدينا أنهم مؤمنين تتكاثم مع أي أخايا تتكاثم مع أي أخايا المنافقين أي أخايا أفكبار كيسي ودى ما هنه معناها بداعق وكما هنه لكن قاوك عبدالله بن عباس أمر إبراهيم النقائق تاد ودورتاك ابن شير ودور إمام المفاصرين Sidokele'o, dauretei, alhaafid, mukafeer, mõminin Tad kaadu munaafikil maahein Munaafikil maahein, tad muslimin hei, aieein Lakin Islām ki vaheira huwa, aqbarin Lakin taalim kiisi mabha Merekaas ei sohgari Tad in taalim ki, Islām ka ki kurul marka waxa laga reebayay darajahi san gaarida sheeganaay marka raa'i san gaarida oo martabadadii ka xafrayda weeyo wax loo diiday waxa laga haddaad suu islaamti qalbiga salka madigag iimaanku taati sawaq barta ha sheegalin wax darajahi san gaarida ama gaariga uun darajada tabdir wadawda hal meel lugu sheego laba macnay kale yihi oo waa maxay islaamnimada waxa leeyahay maasha dhaahka xeerteen ka abka looga dhawaaqo salaadga seer iyo soomka أن xaq kale lo leeyahay iimaanka waxa leeyahay tasdeeq qalbiga ya maasha qalbiga ah oo sida antum minallahi wa malaaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil ايمان كوا قلب غير احماس فيا اتصيق قلب قوي ان اسلام نمون لكن مفضل الشركه كتوا وسو اسقل مركا ايمان كوا كا خاصه وي الدرجه كسميده وان نهد فاصو ولا جماعه الحافظكو وانا سيده اوتوسو يا حديث جبريل محمد بن امين وهو وهذا يدل على نفي الإيمان عنهم وهو يري وحيبتوص إذا آياته إن إيمان كان اللي جاء فيه إياه وثموت الإسلام الله إسلام من الله الصغير وذلك يستلزم أن الإيمان أقص من الإسلام مرهب بإسلام من الله الصغير إيمان كان اللي جاء فيه وحيبتوص إذا كنت إيمانك وعن نكسي خاصة إسلام ماذا؟ لأن نفيا لا يستلزموا نفي الأعمى هذا شيء خاص لأنفيا كي أعمك اللي ما أعرف مركا دراجة أيسان غارب أيها الشيطان أي وآخم إيمانك وقلبك تماكنين من التماكنين وحقيقة بإيمانك سيب دقيق وفهمين سيب داشو يريبون شريف وطفر وقالي شرائح بإيمانك إيا حقائق بالمعاني ديسة آن قلوم دي تقليل آه. حقائق دمعاني دا ايمان قلبية مددية ساسية اجدد قالت الاحراب الهربادية وحي لدين آم من نوارهم اينا ملك مرافقين ما احينا اسلام الله كنان تلونتا حقائق دا ايمان كأب وكرم اينا قلبك التمقنين ساسية قالت الاحراب الهربادية وحي لدين آم من نوارهم اينا قل لن تؤمنوا ما عدنامكم إيمان كان الشيء منه مرتبط اسمه أدنين قارين ولكن قولوا وعطرادنا سلامنا وان إسلامنا رابا والعال نهوى إسلامنا لما يدخل الإيمان الإيمان كموسين قارين في قلوبكم قلبي هالكين وإن الله ورسوله الله يرسولكي صادات أبداع وحيين أمرين صميدا وحيين كرهين كهرتا وحيين الشيءين هم أيضا لا يليدكم ما النقصى منه أي الله. من احماركم عمليا كما حالكم اذا شيئا واحدا ان الله الله غفور ومتي بتغفر بل رحم الله من حارس مران الى يرون سبحانه وتعالى ايمانك قططاء وانك عملك اوه مهي اوقف كل شيء او بر واقع وان عمل في موافق الى وحده سبحانه انما لما المؤمنون قطكم مؤمنين تعلهم إيمان يجب أن يكون مؤمنين تكامل الذين يكونوا أمنوا هنيين بالله الله والرسول الرسول الذي يصبح هنيين ثم مركز هنيين كالقال لم يرتابوا عن شكرا ومتزعزوا وأنهم لهم لح ويجاعدوا كجيهادين بأموالهم وأنفسهم نففيا الكود في سبيلهم جدا وأنهم لتقول كلمة اليهي ويجب أن يكون مفتور يمال الكود ويجب إن إلهي الدين تيسو كارنه يا مالكي وكوب حنع ما كويه أي شاغين عمل الكره ميا إله إلي أولئك كواسه ومصدقون قوى بول شاغي وقروا كودي كروا شاغوا فحل الكره ميا قل واحدة للنبي رسول بنا أتعلمون اللهم الله أطبرا الله إذاً بالدينكم دينكين واحد إذينك أتكسوا أنت الله يساقين كودي ما الذي الشاغي المؤمنين عنه والحاليات الله بارا دينك الله الله يعلم او هي ما في السماوات غلبان تكون صغا اي وراك في الارض تكون صغا والله الله بكل شيء وحده البض حليم وامد وقال بض يا من نور واحد قلب السماان عليك mana wax ay kabadiga yadoo islaamiyad maayayne wax u galeen sideedoo wayna dooga saaba di salaamto na faraa dhugashay intee loo magid ilahayow xumo maadan qaban nabiow xumo maadan qaban qofki islaamiyada kuugu yeeray ku barayna ugu maadan qaban adana ma bin adam kana dad saa saatiyey dad u kha oo waxa weey qofka islaamnimada ugu yeera ama wal muslim waay qofka raxoola waxba ka qaldana waxa daday inuu faasiq aha waxa daday inuu salaadti ku dhig Blue light to see يックل بين رجل متنج Hung those- مج reluctant Where came your captain youaut get a스트 and you said to them They said they whole talk about talk about But to the patient doesn't come out and to say that he's a real teacher you said one hundred and one hundred If the patient says Learn other DidEP I'll show you the whole equation we see the وديت يدي بفرمن وركا سبحان الله ما كلامك عبالك مرة فكان حضيعك في ابال لي ما بجا على الاراضي كل صومه ترى غيرك ابو يريت ها الى وحيي سبحانه يمنون عليك دو شعبك غلبسان سبحانه ان اصلمني الاسلامي قبح كثر لا تمنوا عليا حقك لما يسلمني دشه الاسلامكم اي بالاسلامكم سلامي لدي الله الهي فيمنكم لما سمع عليكم قركين أن هداكم إلو كوهن ولياي للإيمان إيمان أي بهداية إياكم للإيمان هنو من التوهر إسم إيمانك إلو كوهن ولياي الألعبالين الكولة إن كنتم وأهداة صادقينك ورنك شيكه أو المؤمنين هداة إيمانك الرنك شيكه إداه إبدا وعويا أبالك إلو كولهو الله وإيمانك كل مطي نجريي إن الله الله يعلم وقل غيب السماوات والأرض إذا ألقى <سؤال> يدوك واحد كما كان أبضى ماذا كانت كقرصة وقلوبتك أبضى يدهيك أبضى يدهيك أبضى يدهيك أبضى ممنك والله <سؤال> الله بصير ومدء أرق تبادا بما تحملنا وحد سمينينا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبرك على النبينا المحمد